اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار يا من لا يفيد الوافدون على اكرم منه ولا يجد القاصدون ارحم منه يا خير من خلى به وحيد ويا خير من آوى إليه طريد الى مددنا إلى سعة عفوك مددنا أيدينا إلى عفوك مددنا أيدينا إلى عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم لا تحرمنا اجر رمضان اللهم لا تحرمنا اجر رمضان والعتقه من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وأرحامنا وعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير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 كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم انس وحشتنا في القبور وامنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماءك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين يا قوي يا عزيز اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله اكبر الله أكبر فقط على الصفحة الرسمية للشيخ مشاري بن راشد العفاسي العفاسي أوفيشل فان بيج